أونك العين من عيني يا مشي حكيم خويا مشي صاحبي خويا سفيان دي جي عبي يا سينا حباي مبي يا هذي الرسمين كلها رمي نصيص أحمد زايد خويا شممو بمو بيمو بيمو بمو حياة حلوة بمو بمو كل كلا كلاس شيراز شيراز وطما قمر قمر بمو بمو بمو أميرة أميرة بمو يحياك يا لي زوملي راهو معاها وانا بح صاحبي لا تيوتة فالغيبية قالك شوفي هيت فلاحا معادة فالغيبية غيبية. رجيات فالغيبية رشينو السويعرة وكاع لو سيكيريتي تاع كورنيش رشة ورشة وجمعتهم زينة we zijn hier, kom maar met ons mee. je, لباشا لباشا هذه واحدة لباشا مونا مونا وزكي وحبيبها هذا زكي مونا هذه ساش نونو الرولو وحبيبته اميره اميره لاتر لاتر قال لك عمري صوفي صوفي اربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه ربعه Le lekoli, le lekoli. Ugmach jom zina. Zina, zina. omri هاذي الشيله عجبني بعينيها جبنني اراني بخوني Hey. <laughs> تقفلوها <تصفيق> الخمسة تقفلوها <تصفيق> الخمسة تقفلوها الخمسة هذه خمسة هذيك كمالهاكات مليون سياسة قالك حانان حانان وعلى بجاية سيسي قالك عمري سكالوب و سكالوب سوافة قال الكيباج لا كورنيش لا كورنيش شفو دي هذه الشريعة عجبتني، عيني هجبتني. Yipie, social. Leo. Dat is de kamer. Leo, kamerha. Kamerha, Leo. Deze sier is erg bedenkt. I <laughs>